بسمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهذ قوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين